مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم ترحيب من فوهة الايكي بالروم الاحات فهل محتوم منصر في جرمال ومن شيكي يا مرحبا يا كلاب الروم من بطن بيكات وماتيكي متحط شهلا دماء القوم أرض اليمن مان بيأتيكي غازي ضربتي في الحلقوم يترم بيدعي الجال أمريكي مهم ما شكل الحرب فني وتكتيكي بعيد سبتمبر المشوم نيويورك لابد ان اغزيكي بنخترق امنش المزعوم نرى المفخاخ ما تشويكي عن نسالي المهدوم ودروسي في الحرب بعطيكي لو درس الافغاني مش مفهوم لترمب الاحمق بلا برايكي بينكسر مه المصدوم ترحي من فوهة الايكي بروم الاحات فهل ما من منصر في جرمال ومن شيكي يا مرحبا يا كلابا الرو من بطن بيكات تيكي بتحطش اهلا دماء القوم ارض اليمن من بيأتيكي غزي ضربتي في الحلقوم يترم بيدعي الجال مهما ما هم جيشك المهزوم الحرب فني وتكتيكي بعيد سبتمبر المشوم نيويورك لابد نغزيكي بنختارك امنش المزعوم نرى المفخاخ بتشويكي عن نسالي برجش المهدوم ودروسي في الحرب بعطيكي لو درس الافغاني مش مفهوم لترمب معك بلا برايكي بينكسر خشمه الماصدر ¡No!